أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق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 الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكهرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَتَّبِعُونَهَا عِوَجًا وَآَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 وَمَن يَقْسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعزاء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون ولتكن منكم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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ قَوِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَوْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ يَوْمَئِذٍ تَهْوِي بِهِمْ فِى رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا للعالمين.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 وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِلَّا أَذَا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يَلُوقُ الْمَدَافِعُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ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 كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ آنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي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 من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطونة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 إن الله عليم بذات الصدوط إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدكم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفسلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألا أن يكفيكم أن بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ينزلكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وَمَا جَعَلَ الله ضَاءَ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا نَنصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيُقْطَعَ طرفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكذبَتْهُمْ فَيُنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ اضْعَافًا مُضَاعفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 الذين ينفقون في الثراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار قالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بَيَانُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَاهُمْ وَمَوْعِدَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ أَيَّامَ سَكُمْ قَرْحٌ فَخُذْ مَثَلَ الْقَوْمِ قَرْحُهُمْ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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وان قد كنتم تملون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَدَخَلَتْ فِيهِ قَبْلَهُ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا مَاتَ أَوْ كُتِلَ أَن قَلْبُتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَرْغَبُ قَلْبُهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يُغْنِيَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ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 والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا اياك تطيعوا الذين كفروا يهدوكم على اعقابكم فتن قلوب خاسرين بر الله مولاكم وهو خير ناصرين سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الْوَالِينَ وَلَقَدْ خَادَعَكُمُ اللَّهُ وَهُوَ تَعْلَمُ إِذْ تِحْسُونَهُم بإذنه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 وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ لَهُ فَضْلٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذْصَعُدُنَّ وَلَا تَلُونَ على أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ نَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الغم أَمَنَةً نُّعَاثًا يَغْشَى طَائِفَةً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 وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَقَارِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ يَوْمَئِذٍ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْزَمْعَانِ إِنَّمَا اِسْتَدَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فرا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الغطاء إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يحذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من آنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أذرنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وَمَا اخْذَلَكُمُ يَوْمَ الْتَقُ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ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 قل فجرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ قَلْبِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ من اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال له الناس إننا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 واتبعوا روان والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تقافوهم وقافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزن الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله سيئا يريد الله ألا يجعل لهم حوا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن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 يُطَوَّقُونَ مَا دَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ يَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أُغْنِيَاءُ لنكتب مَا قالوا وقتلهم الان با با غير حق ونقول ذوقوا عذاب القريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بغلام للعبيد الذين قالوا إن ان الله عاهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكل النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم ان كنتم صادقين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 فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروف لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَلَمْ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ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 بما لم يفعلوا فَلَا تحسبنهم بمفاذة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى دنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخذ النار فقد أختيته وما للظالمين من أنصار ربنا إن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 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملين منكم من ذكر أو فنسا نَأْوُكُمْ بَعْ ٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَأُخْرِجُوا۟ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى وَقُوتِلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ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 نَنَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادَ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عادَ اللهَِّ قَيرُ للِلأَبَار وَإَِّ مِنْ أَهلِكَِّ بِلَمَنْ يُؤِّن بالِلااجِ وَمَا أُزِ لَ إلَْبُم وَمَا أُزِ لَ إلَْهِمْ خاشِعينَ للَِّاجِ لَا يَشْتَعر لَ بِآياتاتِ اللهِ ثمَمَنَ أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وقلد منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رطيبا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 من النساء مثلا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تأتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبَشِّرُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِذَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَحْظُورِ فَإِذَا تُحَوَّلْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثور نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارذقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليقشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً إن الذين يأكلون أموالاً يتاما ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً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 فَلِئُمِّهِ السّدُثُ مِ فَعد وَصةِ يصبِهَا أَوتَينأَبَ أُكُم وَأَبَنَا أُكُم لا تَدغونَ أَّهُم آقَُبُ لَكُمْ نَفف فَرِيْ غتَم مِنَ اللهم إن الله كان عليما حكيما ولكم يصف ماتا وكأزواجكم إن لم ينخل لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركوا مِ بَعْدِ وَصةِ يُصينَ بِهَا أَْتَيين وَلَهُ النَُّّبُُ مِم مَا تََكْتُمْ إِلَّمْ يَكَُّكُمْ وَلَدَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُ نَّ السّمُنُ مِم مَا تََكْتُم بَعْدَ وَصِيَّةٍ تَوصُونَ بِهَا أَوْدِينَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَرِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ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 تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يأص الله ورسوله ويتعدح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 ان الله كان توابا رحيما انما التوبه الى الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك فاولئك يتوب الله عليهم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 تينا بفاحشة مبينة وعاشروا بالمعروف فان كرهتم غن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لَّذَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجِهِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفَقًا قُرَّاءَ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا وكيف تأخذونه وقد أفضوا بعضكم إلى بعض وأخذن منكم بيثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا هرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ, وبنات الأخ وأم مَهْطُكُمُ اللاتِي أَوْضَحْنَكُم وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُم وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن عُصْبَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إن